أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشر marojan ba ra nien senensi matter of the واجب ربك ذو الجلال وعلي الكلام وله الجوال walaa ben kwawanju guaambi ka zu ja naani I <laughs> tabi فبي اى انا يا ايربت قمت كذب يوقرانكم بنجومه اللو wanna quun gawa mu sha sun ba arikana وَيَا بَنِي قَاوِنْ جُورًا بِكَ Al-Nam be an ya ilam bi kum ma tu kan lang nurubu lang kum ayyu ha Fəbi, ay, ay, I'll be any other the air. mood taki Ə! I'll be zəb an an